بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبرك عبد الله ورسول محمد وعلى آل وأصحاب أجمعين بعد الحمد لله السلام الله عليكم ورحمة وبركاته وليزال حديثنا وصولا حول تعليقاتي على هذه المجموعة المباركة من كتب أهل العلمي وعلى نبدا بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى نعم بسم الله, الله. يقول تعالى في الحرام والحرامات فمن اعتدى عليكم عليه بمثل ما اعتدى الله يقول تعالى الشهر الحرام يحتمل ان يكون المراد فيه ما وقع من فضل المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيليه عن حصول مكه وقابوهم على منزلين من قارب وكانوا الفضل والقضاء في شم الحرام وهو المفادى سيكون هذا لباده فيكون فيه تطييب لكلوه الصحابه بزمان كثير وجمال ويحتمل ان يكون المعنى انكم من قادهمم في الشهر الحرام فقد قادهم فيه وهم المعتدون فليس عليكم في ذلك وعلى وعنوانه سيكون قوله والكلمات اقاص من ذلك عصا على القاص أي كل شيء يمحطان من شهد الخرامج أو بلد الخرامج أو الخرامج أو ما هو عمر من ذلك جميعا ما أمر الشر في فمن تجورى عريفة فإنه يقصر هذه كتب قاعدة خد خط اكتبها قاعدة <تصفيق> هذه القاعدة ما هي القاعدة أعد جميع ما أمر الشر باحترامه لهذا الإنسان مشترض لا يجوز الاعتداء على الإنسان في بدنه لا في وجهه ولا في يده ولا في قدمه ولا في شيء لا يجوز الاعتداء على الإنسان ولكن إذا حصل اعتداء من الإنسان حصل اعتداء منه على أخيه فقطع إصرع نقطع إصرع أو إذن يبقى هذا أهضر حرم تناسي يبقى من تعدى على شيء حرمه الله سبحانه وتعالى يعني حرم الله عز وجل التعدى عليه فإنه يقتص منه على وفق ما حصل التعدي على وفق ما حصل التعدي يبقى الإنسان له حرم البهيمة لها حرم غيمال مضمون أي شيء يكون الإنسان وهو محترم فهو لا يجوز التعدي عليه فان تعد الانسان على انسان فقد اهدره كالغيبه حتى الاعراض فإنسان مثلا إذا تعدى على إنسان وظلمه بالسب وسبب فرد عليه السب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما هذا مقام الجواز وعدم المؤاخذه لكن مقام الاحسان والعفو شيء آخر، فالإنسان لو أتدى على ولده بقتل فعاتا عن القاتل هذا مقام آخر ليس لنا دخل فيه، لكن المقام اللي بنتكلم فيه هنا هو مقام احترام هذه الأشياء وضمانها، فمن اعترف عليكم فاعترف عليه مثل ما عليه، المسلم أنه لا يزد الزاد عليه. بل لا يجوز اعتداء المسلم على نفسه كان يقطع اصبع أو أن يتعدى على الشيء في بدنه هذا لا يجوز من الإنسان لنفسه لأنه لا يملك ذات وواثن، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقال سبحانه ولتلقوا بيديكم إلى التهلكه فكيف إذا تعدى على غيره؟ فمع كونك مصونا ومع كونك لك حرمه ولك عصمه في بدنك الا انك اذا اهدرت إذا هذه الحرمه فانه يتعدى عليك بموجب ما حصل الاعتداء منك على الغير إذا لا تعتمد انت على الاصل الاول وهو حرمتك اذا ما اعتديت انت نيجي ناخذ نقطه لا لا, لا ده المسلم لا يحل ان تعتدي علي وانا كذا انت الذي اهدرت أنت الذي اهدرت هذا قال سبحانه وتعالى لا الله جارب بالسوء من القول إلا من ظلم نعم أنت عرضك مصون لكن لو أنا وقفت أمام القاضي أقول يا قاضي هذا ظلمني هذا فعل فيها فيه كذا وكذا هذا كذا كذا الأصل أنك لا تذكر بهذا بما تكره لكن حينما يحصل منك ظلم واعتذار خلاص ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ألاحل الرجل أن يقرش بمتاعه وينشره أمام الناس حتى يعلم الناس قبح جاره، فطار الناس يتعدون عليه بالسب والشتم وغير ذلك تبا هذه القاعدة نفيسه جدا أن الإنسان لا يستدل بالأصل الأول وقد أهضره لا تستدل بحرمتك وقد أهضرتها ولا تستدل بما لك من حق وقد أهضرته عنه البهيمة مصونة ولا يجوز ذا عليها لكن لو صادت البهيمة واعتادت عليا ولا يمكن دفعها إلا بإصابتها أو بقتلها أو أو إلى خرف فعلنا ذلك فهل تأتي أنت تقول اضمن هذا أنا ما أضمن لأنني محتضيك وإنما جوز لي الشارع كذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل لو اطلع عليك وعلى حرمات بيتك ونفص فعلمت فبقات عيني انه لا دية له في ذلك وأن هذه الجناية هضب وكما انه اذا اعتدى الانسان او انتهك حرمه فتعد به على وجه القصاص بمثل ما اعتدى ولا يكون الانسان اثما كما أنه ذلك كذلك من تصرف تصرفا على وجه المشروع فحصل بتصرفه هذا تلك أو هلكة فإنه لا يضمن طالما ما حصل في عبدي ولا حصل في وتصرف بإذن من الشارع إنما لو تصرف بغير إذن في ملك غيره ولو لم يتعدى يضمنه مطلقا لانه تعدى اصلا بتجوزه الحد كيف تتصرف في غير ما أدري انك شاف انا حط عندك أمانة ختمت الامانه ده ختايف مشروع المشروع خسر او المشروع ده حرق المحل بدون يعني اراده منك ولا بتعد منك من ولو انت ما تردش الامانه لصاحبها لأن الأمانة تلفت الأم في المحل في الموجة بحرقه من غير تعدي منك لا تتعدي وتتصريته الكلام ده يصلح مع شريكك لكن انت تعديت أصلا بأن تصرفت في الأمانة على ودق ما لم يأذن لك بها صاحبك فأنت ضامن مطلق يبقى عندنا قاعدة كيف القاعدة الأولى نحن نذكرها الآن هي قاعدة أن الإنسان إذا حصل تعدي منه عن شيء فإنه يقتص منه ولا يحتج بالأصل الأول فجيش تقول أنا مسلم يحرم عليا كذا لا زي ثنيه الربيع لما كثرت ثنيه المرأة جاء النبي يقتص وجاء أخوة وكذا خلاص لابد من القصاص ما هي عتادة. ما هي اعتدت إنسان كما جاء في أيضا. لو جاء يضرب إنسان في فمه أو كذا فأعصفف السم فقضمه هل تعتد؟ فالقاعدة كل من تعتد كل من تعتد فإنه يسقط حرمته في هذا الجانب الذي تعتد فيه وبالتالي يجوز الاقتصاص منه في هذا الحد مسلم المسلم لا يجوز قتله لكن لو اعترض المسلم على بلد جات بلد مسلمة مسلمة واحدة هذه البلد اعترضت علي أنا في بلدي هنا وجاءت بجيوشها جراره واعتدت عليه كتابخذها ارضي ادفعها أدفع ولا أدفع؟ ماسعوها هل هنا لمساله قتل المسلم ايه را مش ان احنا يشكل علينا كذا مسلم طب انا الفعل ازاي اقتله مفيش دفع الا بالقتل اقتله ازاي وده مسلم والله يقول لا تقتلوا انفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا المراد بقوله لا تقتلوا انفسكم أي لا يقتل بعضهم بعضاً وهي كان يقتل في قتل الإنسان لنفسه لكن أيضاً يقتل في قتل الأخ لأخيه والله عز وجل أشار بذلك إشارة لطيفة إلى أن أخاك مثلك تماماً فحينما تقتل أخاك بغير الحق فكأنما قتلت نفسك ولا تقتل أنفسكم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لو لا إذ سمع ولو لو لا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم يعني بعائشه بغيرهم مش بنفسك واليه المعنى اللي يضاف جديدا لو كان الانسان يظن بنفسه الخير المراد اذ نسمع هذه الاشاعات نصون اخواننا ونصون اخواتنا عن انتهاك اعراضهم بما لهم عندنا من رصيد ايماني ومن تقوى وصلاح ظاهر فنحاكمهم إلى ذلك فإذا سمعنا إشاعة عن مسلم أو سمعنا قوضا في عرضه نظن به الخير ولا نصدق هذا لأننا نحاكمه إلى ظاهره الذي نعلمه عنه لأن أخاك لذلك تماما ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا اذا هذه قاعدة عظيمة جدا شوف القرآن كيف أنه يكون والآية من القرآن يمكن أن تعديها إلى أحكام الشريعه في معظمها ولنأخذ الآية كنص في باب وفقط وإنما العبره ليست بخصوص السبب إنما هي بعموم اللفظ والمعنى معا. تمام, تمام. قاتل في الشهر الحرام الشهر الحرام نلاقي فيه هو قاتل يبقى من الذي تعدى نقاتله طبعا المسجد الحرام لا ينفر صيده الصيد نفسه اوعى تجي يمه ولا تنفر فضلا عن المسلم انك تقتله في الحرم او انك تتعدى على احد في الحرم الصيد لا ينفر ولهذا حمامه الحرم ما امنه يجي يمك هنا هنا هنا وانت ماشي دعوه ومن دخل له كان طب انت ساكت في حرمة نفسك دخلت المسجد الحرام وقد اعتديت فيه فيعتدى عليك طب اعتديت خارجه عملت مصيبة في الرياض تستوجب محدا أو كذا وقلت آمن مكان تحرشي سجن به الحاره فجيت الى الحرب لا يعتاد عليك في الحاره طالما انك سكت تجريم ما خارجها امال ايه يضيق عليك فيه حتى تخرج انما ما نقدرش احتد عليه لكنه ضيق روح للمطاعم اللي جنب الحرب بيبيعوا <تصفيق> سندوتش ما عندناش مش هيدي لك طب تصرف لي 100 جنيه من فلوسه ال طيب انام لا ما بنقدرش هتعمل ايه ما طبعاً طبعا لا يمكن تقوم في الحرم هذا المقام لك هذا أثهلك فتخرج فلمسك بك لما جمعنا بين الأمرين بين احترام الحرم وحرمته وإقامة الحرمتي وبين القصص من هذا الإنسان أو المساعدة في التمكن من هذا الإنسان لكن لو اعتدد بالحرم يجي واحد يخلص في الحرم ويقول لا ما نجيش واحد يمسك إذاعة في الحرم ويقول دروس مثلا او يقول بيانات او كذا او واحد مثلا يجي يسرع الطائفين او يجي يحتدي على اعراض النساء في الحرم يقول والله احنا ما نعتديش عليه لا هذا انهك وانتهك حرمه نفسي بانمسك بيتعال يبقى الاعتداء في الحرم يسقط حرمتك يبقى دي قاعده هذه قائدة مهمة جدا جدا تجيش بقى تمسك ب... تستمسك بالاصل الاول في ده الحرم لا ده دا من داخله وكان كان امنا صح بس المين انا معصوم ولا يجوز ان انت تعتدي علي بس المين قطعت امت يدي اجي اقطع يدك بموجب قصار الحاكم يقطع يدك يقول لا انا لا يجوز هذا لا من تعتدي نعم المسلم اذا انتهك الحرمات وزنى وكان محصنا نعمله يقتل ويرجع حتى الموت لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجمال مم. نعم ومن قتل تمام مكافئا تحرص من ان يقتل غير مكافئ لان لابد من استفاء استيفاء قصاص المكافئه فالمسلم اذا قتل ذميا فانه لا يقتل به لكن يضمن يضمنه بالدين نعم ومن هل, هل مرأة مكافئة للرجل بمعنى لو أن الرجل قتل مرأة يقتل بها أو أنه يدفع يقتل بها على الصحيح من قول هذا العلم نعم هي مكافئة له حرة وهو حر فمكافئة له وان كانت ديتها على نصف دية الرجل إلا أنها مكافئة له من جهة الكفاءة مكافئة له بخلاف العبد فلو قتل عبدال فإنه لا يقتل به لأنه ليس مكافئ إلا هذا حر هذا عجب نعم ومن جرده القطع عضوا منه القصة منهم ومن أفضل آل ويتهم أفضل أخذ منه بذلك تمام أخذ ماله فهذا على قسمين. إن من يأخذ ماله فيجده بعينه فهذا يأخذه أخذ ماله أثلاثة اخذ ماله وأنفقه لنأخذ قيمته نعم. حجزه عن ماله فتره من الزمن فانه يؤخذ ماله وغله المال اخذ ارض اخيه واغتصبه وبقيت عنده عشر سنين فاننا ناخذ الارض وغلتها يعني شبها الارض هذه اجابه اد ايه ونضعها على رأس الأرض أو سرق سيارتها وكذلك سيارة أجرة سرق السيارة مثلا وبقيت عنده سنة وسنتين فإنه يدفع أجرتها يدفع أجرتها نعم ولكن هل صاحب الحق من يعني لغير علمه هذه مسألة اكتبوها مسألة هذه مسألة وأخذ مالا من أحد. إنت وحد اشتغلت أجيرا عند رجل فعارش اشتغل بيت وخذ خمسين جنيه اشتغلت تمام تمام اخر النهار بعد ما سرت يديك قلت له هذه الأجرة أنا كنت بشوشر ولا أنت صاير عملي. طالبته تكرارا ومرارا ومرارا. عليه انك مش شيء مش خديك. فهل يا ترى اذا قضات على اخذ مالك من هذا الرجل بغير علمه واذنه هل يجد لك طبعا ذا في الاصل اذا لم يكن لك حق هذا حرام ولا حلال حرام واحد فتح دكان مثلا دلوقتي ومثلا دلوقتي ومش حد قريت فيه فهو انت ماذا تروح تاخذ مصنع حرام طيب هو مديل لك بهذا وجحد وحق متفق عليه في الحج وقولك لا يمكن أعطيك هذا حق وأدخلت جميع الناس لا يمكن فليس جردل ولا لقيت أي رطب هرطيم تساوي حقك فأخذتها ومشيك هل يجوز هذا؟ هذا ما تسمى عند العلماء في مسألة في الظفر يعني إذا ظفرت بحقك وقد حقه هل يجوز لك اخذه ام لا نعم نعم الضيف ان إذا؟ يركن إذا كامل غيره والذم هو اذا لم ايه يقرض غيره ن هو كويس <تصفيق> في الجامعه والغيره لم يطره غيره يعني اذا لم يضيفه يعني ن كويس كويس اذا يريد هو وهو والدوله والطريق الى ان سمع في عليه منطقه من الانثاء عليه فانه يجوز افضل من ذلك وان كان السبب صحيحا كمن جعل بين غيره او خانه في وسعه او سرق منه ونحو ذلك فإنه لا يجوز له ان ياخذ من ماله مقابله له جمعا بين الادله ولهذا قال تعالى توحيدا وتقويه لما تقدم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا تشيره لخصة المطافة وأنها قريبة عنها للمماثلة في مقابلة المعددة نعم يعني هي خلاف بين أهل العلم ومسألة الضغط فمن أهل العلم من يمنع بناء على الأصل العام ومن أهل العلم يجوز على اعتبار أن هذا ليس هناك طريقة يأخذ بها حقا إلا هذا وهذا الراجح لكن بشروط الشرط الأول الشرط الأول لا يكون الحق ظاهراً قامت عليه أدلة، ولا يكون هذا الحق محل خلاف، محل خلاف يعني مثلاً أنت صحيح جئت حاجه حاجة ولكنك كنت الظلم طرف حاجة معينة أو كنت خذت من حاجة ببغض. فنصلك دي مقابل ديت تقول لا دي من ليس جعوة دي كانت خلاص وانتهت لا أقول لأ ما انتهتش تقول سبنيجيب الحاج فلان سبنيجيب فلان حصل حق ما حصلش هذه مقاباة انتبهتم؟ يعني الا يكون الحق محلة ايه؟ خلاف او مثلا انت واخد اختك اخذت منك الارض او انت اخذت الارض من اختك انت بتدعي انها اخذتها بسعر بخص في فرق خمس تلاف او عشر ثلاث يبقى انت تحاول بالليل تأخذ حتة من أرضها بجوار أرضك أو تأخذ من أرض بجوار أرضها ولكن الناس كانوا قد أعطوك بسعر معين أو أعطوه بسعر معين بس كما هي عادة الناس ان الأخ يكرم أختها أو الأخ تكرم أخاها بنقص يعني السعر شوية أنت موافقة هي مش موافقة إلى آخرة دي كلها نظام إيه؟ نظام مقاضاة نظام مقاضاة ومحل خلاف فمثل هذا لا يصف في مسألة الضفر مسألة الضفر لا في إلا في الحق الظاهر الذي لا خلاف فيه لا خلاف فيه إنه خلاف أو عنده حجه أو مبرر ولو كان ضعيفا فلا يجوز لك أن تأصل مثلا مهر الزوج مثلا يعني الزوج خد هذا باعه لما كانت عامله مثلا أمي لا عملية واعد عليك مش عارف ايه عليك مثلا بعشرين ألف هو خذ ده بعشر سنين بعد كده ركنا عايز الداه بدماغي مقابلة وعوض لما استمتعت به تقول لا لا أنا مديكي أنا عليك عشان الدواء والعمليات وكذا تقول له لا أنا ما مش ملزم أنا أنا ما عارفش نفسي أنا ملزمته من يقول لا العلاج ده عليك إنما أنا ملزم بالنفقة وكذا وكذا تومي تقول خلاص أنا هأخذ من ورائه والداخل كل شهر جزءا حتى أستوفي حقي نقول لا فالحقوق المختلف عليها لا نفسيح بهذا الأمر أخذ الحق من الغير ونظفر بهذا لا إنه حق المسيخي لذيه ضيح بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الضيف إذا أهل بلد لم يضيفوك فوق وأنت محتاج في الضيافة طبعاً الضيافة برضو يعني من فتح الضيافة في المنصورة مثلا أنت تروح عند واحد مضيافك وتعتذر عليه لا إنما الضيافة في الأماكن التي لا مأوى لك إلا أن يستضيفك هؤلاء وخذ لا مطاعم ولا فنادق ولا أي حاجة إنما بلد مطاعم بلد فنادق فلا تجي أنت تستوفي حق الضيافة لا العلماء شرط ذلك بشروط كذلك من الشروط في مثالة الضفري ألا يترتب على ذلك مثالة أخر يعني أنت المعروف في البلد لو راح من عندك حاسف يبالك ليه أخير أو أنت حينما قلت لك مثلا أنا لن أعطيك الحق فانت قلت لا أنت مش أعطي الحق طيب أنا عرفت وأنا عرفت الحق إزاي هاخد منك جمارة النهارة مثلا يعني فطبعاً ضاع الشيء ضاع بهمتك ولا ضاع حاجة من محلك يبقى سيقول أنزل فيحصل بينكم اعتباء قد يؤدي إلى قتل أو يؤدي إلى ما هو أعظم من هذا الدائين فشرط أيضاً أن يترطب على ذلك مفسد أعظم من ذلك يبقى إذا كان يترطب مفسده يبقى لا تأتي أنت تأخذ جنيه أو ما قيمته جنيه ويترطب على ذلك قتل نفسه أو جرحها او غير ذلك نعم ولما كانت النفوس بالغائب لا على حقها اذا وقفت صلاه معطله بضربات شمس امر تعالى عن نوم الاقوال التي هي النفوس عند حدوده وعظم تجاوزها واخبر تعالى النوم عن المنتصين نعم شوف هذا يعني أمر شرعي عظيم إخوان فالإنسان إذا فعل الشيء الذي يكون محل يعني محتاج ولو رخص شرعي في بالقصص أو كذا فهيتم أمر متق والله سبحانه وتعالى فإذا فعل الإنسان الأمر الذي قد لا تقف نفسه عند حد العدل فهيتم تفسير متق يعني أنت الآن مثلا لا ينبغي أن تذكر أخاك بما يسره، إلا في الحالات مثلاً بالذكر العلم، أمام القاضي بتقول له كذا، جوز لك الشارع، طبعاً كل واحد تينه على عليه، مجبول على إنه إذا اعتاد عليه شخص، النار يريد أن يأخذ الحق اضعافا مضاعفه ويتشفى إذا حصل هذا، لهذا إذا جدّ تذكر عن أخيك هذا، فلا تمه حقه إن كان. يعني زوجة مثلا تيجي تقول قدام من قاضي زوجة تجوز عليه واخد بالك ومثلا بدأ النفقه ما فقت الراجل كان ينفق على بيت بقى ينفق على بيتين دلوقتي فبعد مثلا ما كان بيجيب لحمه يوم ويوم دلوقتي مثلا لحمة يوم في الأسبوع طب ليه لما زخف أمام القاضي قاضي واخد بالك تقول بقى منعاني الحق ما بينفقش علىي كذا كذا لا تقول له الله كان يفعل كيس وكيس وكيس ولكن الآن ما شوية مثلا آآ آآ هو صحيح إلى حد لا يصل إلى تفريط في حد الواجب يعني يتق الإنسان ربه سبحانه وتعالى في المواصل التي تميل النفس إلى الزيادة فالشارع رقص لك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل المثلية بمثل ما عليكم لكن مع تقوى الله للمنزل الذي يضبط المثلية صح صح الاله واحده يا على اصبعك ليس امامك الا راس وتريد راسه لا تريد اصبعك ابدا فالنفس مشغوله على هذا ولهذا ليه شرع عن ان يتصرف الانسان لحظه الغضب والنبي قال لا تغضب ولا يقضي القضاء وهو غضبان لان الغضب يفضي الى فقد النفس لسيطرتها فيقع التجاوز حتى يقع التجاوز فمن اعتدى عليكم في مال في عرض في بدن فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وطبعا احزاب المثلية له قاعدته طبعا هو الشرع هنا لم يذكر القاعدة إلا بالمثلية والثقوى بناء على أن الأصل موجود وزي ما في رسالة رفع الملال إنه مش يجد كل أمر إنه نحط جنبيه كل محترزاته هذا معروف إذا سقر، طبعا هنا الاعتداء إنما يكون عبر الإمام ياد الإمام آه عبر الإمام يعني واحد اعتاد عليه في في إصبع اتبادلت ومن تعرفونه اتبادلت لأنك لو أنت, انت علي في ذلك أنت عليه هيجي ابن نقول ألا هو أنا زي أبويا زي ده فرضنا أبويا كسر من دراعه ولم دراع أبويا هو ده ده واحد ما لهش إيمان وأنا أبي مش عارف كذا كذا فهو دراع أبويا في دراع هذا مش معقول يبقى لا ده اللي مس أبويا ولا يعمل كذا ده أنا مش عارف أعمل فيه وبالتالي يوم يحاول الانتقام مقابل كسر ذراع وليدي وقد كسر ذراع رجل آخر يحاول الانتقام بقتله. فلو جعل الأمر للناس ما ضبط عند حد زي ما سألت ومسألة هذه الأشياء ما فيها حد يقف عنده لأن كل واحد يعتبر أن طرفه أغلى ثمنا لكن جعل هذا للإمام وجعل هذا للحافل فإنه يحكم بموجب الشريعة فيها طيب ما في الشريعة؟ علشان أنها تقصل بين الناس بهذا القضاء العدل أنا ما واحد يأتي ابويا جهارا نهارا كذا مثلا يعني واعتدى عليه أنا عارت أنها يقتل ويقتل أمام مرأة ومسمع من الناس جميعا وأنا سأنظر إليه من غير أن امسك به سكين سأنظر إليه ورقبته على صدر قصاده فيحصل المقافة ويحصل تصييب للنفوس وتهديئة الله فبالآن هذا ما يحصل حتى لو حكم معين السيجم 20 سنة مش هحصل فماذا نصنع أجيب عليك ماذا تصنع إذا ما اعتدى واحد وزن وعلمت أنت بالزن بعد ذلك ماذا تصنع لو اعتدى واحد وصارق ماذا تصنع لو كذا إذا تعطلت الحدود فالإثم على من عطلها كبير وجرم خطير فمن اعظم الذنوب بعد الشرك تعطيل الحدود الله سبحانه وتعالى في أرض لأن هذا يبضي إلى فساد دنيا الناس ولولا تقاتل وصالحون في دنيا الناس إنما يراقبون الله في غياب هذه الحدود انقلب الناس انقلبت دنيا الناس إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف لكن مع ذلك نبدأ نلجأ هنا إلى قد تقديل المفاسد شيئا ما فإن استطعت عبر هذا القانون وعبر اللجوء إلى الشرطة أن تأخذ ولو بعض حقك فإن هذا يتعين عليك ولا تأخذ أنت بنفسك فيرضي ذلك إلى فساد عريض إذا فما يحتد عليكم فاحتدوا عليه ويسمعتد عليكم عبر القضاء الشرعي لا انك تستوفي بيديك فيترتب على ذلك من مفاسد ما ترد فامتى لو ترتب عند تعطيل الحدود مفسد عليك مفسده خاصه هذه اولى من المفتد. هذه تقدم على المفسده العامه قد تكون في دنيا ما زي ما انت ترى في الصيد مثلا او كذا ممكن يحصل واحد مقابل 5 ولا 6 ولا 7 وهذا موجود عند الناس فإيه تلجأ واحد اعتاد على أرضك ايه في الزراعه واشتكي في الشرطة يجوا واعتد عليك بخمسة هي هيعطي ريش ولا دا ولا دا هيرضو لك ثلاثة ولا يرضو لك ولا يرضو لك خمسة بعد سنتين مثلا أو كذا ماشي اولا من أنت جبر الجنسة ويجبر ويحصل اعتداء وقتل هل القتل لو قتل واحد من هنا واحد من هنا هل هذا أعهم السلام ولا أخذ الخمسة أراضيك ها؟ القتل أحضر إذا قاعدت الاعتداء ما بالضوابط الشرعية الأخذ الأخذ ما نعتدى عليك الأخذ منه بمقصبة القواعد الشرعي يعني الوحي السبب فانتسبت مقابل السبب هذا مئة اثمار وعملت بلاغ ورفعته القصاد انت عايزي بعد كده بقى انت سببته اصلا انت ما صرفت الامر القاضي او واحد اعتدى عليك مثلا كنا ف... زي نريح فى دلوقتي اعتدى عليك ضربك مثلا الم ولا زقك ولا انت تعمل اي انت بتروح المستشفى وتجيب تقرير ان تفتح راسك وان دراعك مش عارف مقصود وان مش عارف ايه وتجيب مظافك كمان ورجح حد من عرايبك وتعمل تقرير طب تقرير طب شرعي ويقدمه للمحاكم ده ده من التجاوز. لهذا قال سبحانه وتعالى واتقوا الله. وطبعاً إخوان الحقيقة أنا أؤمن وأعتقد إنه فعلا في زمن يعني غابت غابت في تصديق الفلودي أن مسألة تقوى الله في المقاصة هذه مسألة صعبة جدا جدا ولهذا جميع يعني الناس الصالحين يعانون من هذا. يعانون فلا هو القضاء الشرعي الموجود لمن قد أضحق ولا هو أيضا المسافة التي تؤمن فتلاقي نفسك في كثير من الأحوال عاجزا عن أن تستوي لكن نقول حتى مع وجود هذا العجز فإن الإنسان ينبغي أن يضبط نفسه ولو أدى إلى مسافة خاصة يعني أو قاصرة أحسن من أن يتعدى الأمر الى خلاص جاري أخذ منه نص متر مثلا ومش قادر يعني أخذ منه وكذا والله أنا أرس على للقضاء جم جاش أمري إلى الله لكن ما إن أنا أعتدي عليه القوة إذا كنت عاجزا عنه أو حتى أقوى منه فينه سيلجو الى الدكري وسيحصل على ذلك مساكل عظيمه لكن ألجأ إلى القضاء أو ألجأ إلى من يتدخل فياتي بهذا الحق نعم أي ومن كان الله معه أصل رأس عالم ومن لم عن موليه وخذ لهم ثواب من نفسه فصار آخروه أقرب إليه من الحمد والحمد يعني للخاطر حال المقص واتقوا الله كانوا يشير إلى أنك إذا تعديت ولم تتق الله زعما منك أنك فتأتي بحقك أوفر ما كان وأوفر ما كان بهذا التعدي اعلم أن الله سيخذلك لك وأن الله سبحانه وتعالى سيتخلى عنك ويكلك لك محمد إلى الشطر الشاطر ده وإلى غير ذلك ولهذا من وكله الله الى نفسه هلك لكن اتق الله اتق الله انت ليه خمس ثلاث هم خمسة ألاف ليس خلوم خمسمائة اتق الله ولا تظن أن تقوى الله هذه فتحفول بينك وبين أغضي حقك أو آه لن آه تستطيع أن تشفي غليلك وما في نفسك لا إن الله فعلم أن الله معك ومن كان الله معه هو منصور إن شاء الله فكأن هذا إشارة إلى تطهير النفس حالة تقوى اتق الله يا أخي واما يكفيك أن الله معك أنا يكفيك أن الله معك حال تقوى أما يكفيك هذا فلا تعتدي فمن اعتده عليه فاعتده عليه بمثل ما اعتده عليه واذا بلتك نفسك وأمرتك نفسك على أن تزيد من أجل أن تستوفي الحق وأكثر فاعلم أن ذلك سيؤذي إلى أن الله عز وجل يكلك, يكلك إلى نفسك فتهلم لكن طيب نفسك بأن معية الله عز وجل معك إن استقيت الله سبحانه وتعالى وهذا أمر يا إخوان يسلح أن يكون قاعدة شرعية فمن اتقى الله سبحانه وتعالى في أي أمر من أموره أعطاه الله عز وجل سؤله وأجابه الله سبحانه وتعالى في حاجته وأوفى له أكثر من ذلك فمن اتقى الله جعل الله عز وجل له مغرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سواء الرزق في العلم سواء الرزق في المال سواء الرزق في صلاح الزوجة وصلاح نفسها في صلاح الأولاد وصلاح نفوسهم فمن اتقى الله ما خذله الله ومن ترك تقوى الله وتعشر في أي أمر من الأمور فانه سيخذل اوعى تتعدل إذا تعديت فإن الله عز وجل ليس مع الظالمين وليس مع المعتدين إنما إن كنت من المستقيم فإن الله مع المستقيم إن كنت مع المحسنين فإن الله مع المحسنين والذين جاهدوا فينا لننزي لهم سمولنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه يبقى أنه في تحت المحكمة والتاني جايب لي أوراقه جايب لي بتاعه لي كذا وأنا أعضر أجيب تقارير مزيفة وأعضر أجيب وصلات أمانة مضغوبة وأعضر أجيب كذا لكن أنا وقفت أدام القاضي أقول له الحق والله لن يخذلك الله هتقولوا لي يا شيخ لأفتحنا واضحة هي واضحة شوف عملت زي والله لن يخذلك الله سبحانه وتعالى ذكروا لنا ونحن في المملكة وهذه قصة ليست من صنع الخيال بل هي قصة حقيقية وقعتها حدثني بها من اثق في ديني علما وتقوى دي لانه قد حصل جريمه القتل واتهم زيد من الناس فيها وهو بريء والجاني لا يعرف واخذ هذا الرجل المسام ظلما وجعد تحت التحقيقات من هنا لهنا كذا كذا في النهاية المهم حكم عليه بالقصاص يقتص من هذا الرجل فإن القاضي إنما يحكم بنوجب ما عنده وبنحو ما يسمع وأخذوا إلى ساحة القصاص إلى الساحة ليطبق فيه هذا الحد اجتمع الناس وجاء هذا ليقتص منه وكان لا ينفك عن الدعاء بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يبرئه وأن الله تبارك وتعالى يعني يتولاه وغير ذلك من هذه الأشياء ولا زال هذا الرجل ينفك عن الدعاء نزل إلى ساحة القصاص وجاء هذا السياف ليقتص منه وما إن رفع سيفه ليقتطع منه حتى صح رجل من الناس وجاء يركض ويجري انا قاس وما بينه وبين الا نقص منه الا شعره قال انا قاس وجاء هذا الرجل وسلم نفسه جان الحقيقي وسلم نفسه هل يظن الانسان انه لما يتخلى اخوان عن الاصالات المضروبه ولا عن التقارير المزعومه أنه بذلك قد يعني يخذل لغة ربي فإن قلوب العباد بين إسرائيل من الصبيع الرحمن وإن الله تبارك وتعالى ليس له غالب والله غالب على أمره وترمى أن الإنسان شوف مع القدرة مع القدرة على هذا الفعل ابتعد فقوا لله سبحانه وتعالى وخوفا منه فمحال أن يخذله الله سبحانه وتعالى يبقى هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى واتق الله يعني حال المقاطة واعلمه أن الله مع المستقيم إن جاء شيطان قال لا أنا منين فأعلم أن الله مع المستقيم أعلم أن الله فأحسن صقة بربك وأحسن سوق عليه والله عز وجل مع المستقيم مع الزوجة مع الزوجة وإن استق الله حينما تخبر عن زوجك مع الزوج وهو يستق الله حينما يخبر عن زوج زوجته مع الجار حينما يكون بينه وبين جاره قضاء ولكن يستق الله فيه ولا يخبر إلا بالحق مع خصمك مع من اعتاد عليه في عرض مع اي احد اتق الله ومن يتق الله يجعله محرجا انما يتقلع عن تقوى الله عز وجل سيخذل وسياكله الله سبحانه وتعالى الى نفسه شوف التربيه هنا يا اخوان التربيه القرانيه بينما يذكر الحكم يرضى بتقوى الله ليه نرضى بالحكم بتقوى الله مش كل ايه فيها واتقوا الله في الامور التي تكون النفس مشبولة فيها, فيها على عدم ضبطها وتميل الى التعدي ياتي الامر هذا ياتي الامر نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان شئتم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقون اي السبب في الامر بتقوى الله والامر عادي يعني حكم شرعي نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان شئتم بعض الناس مثلا قد تكون عنده الشهوه البهيمية مثلا سيضره الشيطان أن يأتي امرأة في ديورها أو أن يأتي امرأة ويحائف مثلا وفق وشهواته على ذلك استق الله واعلم أنك منافق، وأنك إذا فرست لنفسك ولم تتق الله وأردت أن تصرف في غير ما يرضي الله بل ما يغضب بالله سيحول الله بينك وبين التشاهد وسيأتي اليوم الذي لا تتمتع فيه من هنا ولا من هنا وقد تطلق زوجتك وتبقى وينتشر أمرك في البلدة كلما توجهت الى امراه تريد الزواج منها إذن لا تزوجوا هذا رجل عنده شذوك لكن إذا انتقيت الله سبحانه وتعالى وسألت الله عز وجل أن يمتعك أن يمتعك وأن يقر عينيك بما احل فسيكون ذلك واتقوا الله وأعلموا أنكم ملقوب ومشر المؤمنين فتقوى الله ياتي التكفير به في الاحكام التي يكون فيها شهوه للانسان وميل وهوى فياتي الامر بتقوى الله حتى يكون الانسان حازما في امره حتى في انتقاد او في تتبع اهل العلم اذا أخطأوا الانسان إذا تتبع العلم فيما أخطأوا انما يتتبع الخطا بعينه فقط ولا يتعبا ويقول تتبعه مبنيا على أصول علمية ما يتعدى ما يتعدى إنما يكون مبنيا على أمور شرعية دينية ما لي أنا وما, وما لي هذا الإنسان وأنا أتبعه في أمر شرعي أو خطأ علمي ما لي أنا ما لي بقى ماله إن هو لا يصلي الجماعات ولا إن هو مثلا يبخس الناس في حقوقهم ولا إلى آخره أنا أتبعه في خطأ علميا وكفى إنما كان بيلي أنا وبينه مخاصمة في مال أو كذا أرطع عمر إنقاضي ويبقى المسألة مش مسألة علمية مسألة قضاء إنما أنا الآن أنتقض رجل الانتقاض علميا لا أتعجب ولا يمدقي أن أتعجب ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له من الإنصاث ما له بل القرآن نسبت هذا الإنصاث حتى مع المخادث لتجدن أشد الناس عدوة للذين أمنوا اليهود والذين نصروا ولتجدن أقرب موزة الذين والذين قالوا إن نصار ذلك بأن من القسسين الغباب قال سبحانه وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها يحتجون على الفحشة بأمره وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به قال تعالى قل إلا الله لا يأمر من فحشة. فأثبت وحدة آه نعم آباؤكم على ذلك نعم أما أن الله أمركم فلا فرد الله أمرا من الأمرين وأبقى الآخر نعم وأنسقوا في سبيل في في الله وأنسقوا بأيديكم في هذا المدى وأعطوا الله وإحطوا المسلمين تم مدعاء العبادة لنفقة في كذير وهو إطرار من مواد الكركة في المعطة ويكون الكركة خير من, من على المسجين أو قريب أو إذاق على مجمال ذلك وأول ما يقوم في ذلك فالإذاق في جهاد في كذير الله سيما نفقة كثير جهاد من جنات وهو فرض من انجهاد البدن وفينا من المصارح العظيمة ان على تدوير المسلمين وتولير الشرك وأهله وعلى أصلاح سبيل الله وأعجابه فانجهاد في سبيل الله لا يكون إلا على ساعة المساعة فالنفقت له كورو لا يمكن وجوده بدونها وفي قط الانفاق في سبيل الله انصاروا بالجهاد وتصليطوا للأعداء وشدة تكاربهم فيكون في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوكة عن عنه بالجهاد يعني أنكم إذا تركتم الإنفاق توقف الجهاد وإذا توقف الجهاد حقل تصليط الأعداء فيكون هذا من باب إلقاء الإنسان نفسه إلى التهلوكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوكة بمعنى أنك تتخلى عن الجهاد ولا شك ان الامه اذا تخلت عن الجهاد سيفا وسنانا وحجه وبيانا انه يحصل تسلط الأعداء عليها بذلك وينبغي ان يكون في الامه من يجاهد بسيف وسنانه ومن يجاهد بحجته وبيانه ولسانه قال سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نظر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليوَنزه قومهم إذا رجعوا مع لعلهم يحضرون يا ايها الذين من قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واللي فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين معنى هذا أن الأمة لا بد أن تعبَّ بهذه الجهاد بالسيف والسنان والجهاد بالحجّة والبيان لأن الجهاد بالسيف والسنان هذا جهاد للكفار والمشركين والجهاد والبيان هذا للمنافقين والمغرضين الذين يريدون الشبهات على الإسلام فيضعفون الإسلام في نفوس كثير من الناس فاذا قام العلماء بالبيان وبإقامة الحجة فقد ردوا هذا الاعتداء الذي هو اكبر من الاعتداء بالسيف لان الاعتداء بالسيف يتميز فيه العدو ولهذا تعبر النفوس بسهوله في جهد السيف أما الجهاد بالسنام الجهاد بالبيان فإن الاعتداء الذي يحصل بالشبهات اعتذاء يأذي به الأعداء ذكرى المسلمين من غير الكفات من كثير من المسلمين إلى خطر هذه الشبهات فيترك المسلمون مسلمات دينهم وثوابت دينهم شيئا فشيئا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لهذا اذا كان الجهاد بالحجه والبيان ولهذا انفع قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه رفاعه والجهاد بالحجه والبيان أبلغ ابلغ من الجهاد قال وتوجيه وتوجيه اللسان بالحجه والبيان الى اعداء الدين من توجيه السهام ابلغ من توجيه السهام إذا اذ الجهاز ب السيف والسنان يحسنه كل أحد وأما الجهاد الحجه والبيان فلا يحسنه إلا ابداع الرسل أو كما قال رحمه الله تعالى إذا كان صلوا من جبا أو طارداً لعات لبجني أو روح، وفعل ما هو تقد الموص إلى ذات النفس أو روح، فيحصل تحت ذلك أمور كثيرة، من ذلك طلب دلالة في سبيل الله أو نسق فيه، المود لتصالح الأعداء، ومن ذلك تغيير الإنسان لنفسه في مقاتلة. أو أو أو يعني ولهذا نوع الإنسان نوع الإنسان أن يركب البحر حالها يجانب لأن هذا من قائل نفسه لتهلكه أو أنه يقتحم في حال لا يجوز له أن يقتحم وكذلك أن يرد على ظالم حينما لا يقوى على غض فيقع نفسه أكبر ولذا لو جاء السلطان فضرب ظهري واخذ مالي وصبرت انا كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عليسه ان ضرب ظهري وأخذ مالي هذا أهوى من ان ارد لان لو رددته لا يحصر فيقتلني ولو قتلت انا حصل فساد اكبر لهذا كان ان تتلقى الضربه هذه وانتكل أمره إلى الله فالله عز وجل خير آخذ باذن الله تبارك وتعالى فالإنسان لا يلقي بنفسه في موضع لا يجوز للإنسان أن يقحم نفسه فيه ولهذا هل لولي أمر المسلمين أن يطلب عدوا في أرضه وهو ضعيف لا يقوى على القتال ولا على الجهة لا إذا ما قول وهل له أن يرد إذا لم يكن له قوة في الرجل ولكن يستطيع أن يحصن الدماء بمصالحة او مهادنة هل له أن يقشم المسلمين في معركة لا قبل لهم بها ويودي ذلك إلى قتل الرجال وسبي النساء وانتهاك الأعراض لا فيتصرف على حسب المصدح نعم أو يظهر بعد شيء في خطر قضر ذلك، فهذا ونحوه ممن ألقى بيده لستهلتك ومن ذلك الإقوانة على معاق الله وليبكي من السوداء لكن ليس يدخل في هذا الجهاد في سبيل الله كان عند المسلمين قدرة ودعاهم السلطان إلى الجهاد ليس يدخل مع أن الجهاد معروف أنه ممكن أي إنسان يقتل فلا يكون هذا من باب إلقاء نفسي للتهلكة بل من باب إقامة دين الله عز وجل يبقى لا يدخل في هذا الجهاد بشروطه الجهاد بشروطه ما يدخل في هذا لأنه معلوم من القتال كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره معروف من القتال لا لا لا, لا, لا يقتل الانسان فيه من قتل او من جرح أو كذا فليجلس في بيته ويقول الله يقول الا تلقوا ولا التهلكه التهلكه تلقوا الجهاد لانك ستقتل نعم ولهذا لا يعد الانقاء النفس بالتهلكه ما يفعله بعض ابطال المسلمين اذا استغنى ولي الأرض و كان الفتح متوقفا على فعل قد يكون الظاهر فيه ركته، كما حصل من البراء بن مالك رضي الله عنه لما ألقى بنفسه وهو مظن في الهلكة لكن الله عز وجل نجاه وكالإنهماس في العدو ليفتح للمسلمين ثغره ينطلقون منها هذا ما في بقى. هذا ما في بقى. هذا من الشجاعه ومن البطولة لأنه إن قتل حصل له الحياة عند الله فما المصحة التي تفوته ما هي المصحة التي تفوته لكن ما المصحة التي حصلها في الدنيا بتشجيع المسلمين على القتال كما حصل يا بن مالناظر يوم احد قال, قال الصحابي والله ما, ما طقت ما فعل يا رسول الله من من يصدقها؟ ونزل فيه قول الله عز وجل في أصحابه إن المؤمنين رجال صدقوا معهد مع الله عليه. لكن هذا في يوافض جيش المسلمين ويفتح للمسلمين أما الذي يأتي مثلا إلى بلاد الكفار ويحدث فسدا في عمارة ولا فسدا في مكة ولا فسدا في مصفحة حقومية فيقبض عليه وعلى المسلمين في البلد هذا بل وقد يعتدى على بلدان من المسلمين بسبب هذا هذا لا يعد كفعل آنس ولا كفعل البراء إن البراء فتح حطنًا دخل منهم المسلمون وكانت لهم النصر بفضل الله سبحانه وتعالى وإن الاخر لا يفتح بابا للمسلمين في الجهاد والقتال تميزت الصفوف وكانت تحت راية المسلمة المعروفة فلا يقاسل تساد على الجهاد ولا يقاس هذه الحركات الفردية على جهاد مضبوط بضوابطه الشرعية لا يمكن ف اذن ليس من باب من القاء نفسه التهلكه ان ما يحصل من غمس الانسان نفسه في العدو ولو كان الهلاك يعني ظاهرا لانه قد يموت وقد لا يموت وان قتل فانه يحيى عند ربه سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون هذا يغمث ليقتل مش انغمت ليقتل انغمت ليقتل فان قتل فهو شيء ان شاء الله من يفجر نفتة فلا للإسلام نطر ولا لأعداء الإسلام تطر وإنما بقي أعداء الإسلام يأخذون من المسلمين اضعاف اضعاف أضعاف ما حتى إني لكأمني بهم يتمنون هذا لأنهم يأخذون من هذه الأفعال مبررا عظيما للاعتداء على المسلمين في أعراضهم واموالهم وهم مظلومون تحت هذه المظلم نعم ولهذا شخص الإسلام رحمه الله تعالى شوفك قال كلمة جميلة سبحان الله العظيم كلمة جميلة رائعة في الغلام الذي قال للملك إنك لست بالقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد لأن بعض الناس الذين يفجرون أنفسهم يفجرون بهذا ويقول زي الغلام مع الغلام ما قتل نفسه الغلام قتل نفسه ولا قتل ولو شاء الله أن يقتل ما قتل لكنه دل على سبب كان به اذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معرفة على فعل هذا الغلام فإنه جاد بنفسه وإن دل على قتل نفسه قال فامنت أمة ولم يفوته شيء لأن هذا الرجل هذا الغلام لما يقتل هيحرع لربي سبحانه وتعالى لكن بهذا الفعل حصل قال فآمنت أمة فآمنت أمة حط تحتها ألف خط فآمنت أمة مش فهلكت أمة مش فجعل عاليها سافلها وامتوا بحجارة وبرصاص وقلابل لا تعرف جهتها آممت أمة والله يا أخي لو أنت في فعل من هذه الأفعال فتؤمن أمة أو يضرا عدو يطلع أول ما يحصل تفجير يأخذ لمن أسلحته ولمن دومه ويطلع من البلد ولا يبقى عدو حينئذ لا نقول يكون الأمر جائزا حينئذ نقول إن شاء الله أن نرجو يعني أن الله يغفر له نرجو نسأل الله أن يغفر لكن يقلت لك خمسة وإحنا نقلت لخمسمة يا رب من الكسبان دماء نجسه عفنه مع دماء طاهره أعد في عيالك وربيهم على قطر الله أعد مع عيالك وربيهم على الدين أعد مع عيالك دين الله عز وجل تمتد بعدك ماذا تصنعون بعدك من فتنة وتعرض من فتن ليه تعطل إقامة العبودية هل يجاب أصلا إلى إقامة العبودية؟ فالما انك بتصلبوا عينك بتصلب وتقيم شرع الله في نفسك وفي جيرانك ومن حولك فاعد لهم وهذا الاعداد انه يخاطر به ولاة الامور فان عادت دولات المورة عن ذلك او قصروا او تقاذلوا او كانوا عملاء او باعوا الدنيا فلا شيء عليه فمالك لك يرسل ما لك انت على الله سبحانه وتعالى وانا يأتي النفس نفسي يتماعب مع اخواني ادرسهم يدرسوني وأقيم دين الله على هذه الجلد الأرض ونلاحظ إنه ليه هو الجهات شرع لترفض الجهات شرع ليه عشان الأهدى اللي إحنا عايزينه إن إحنا نتمكن من هذه الجلد ولهذا تضيق الصدور والعقول لما جاء أنا بقى نحرم الأمة من نسي هذه الجلسات زي ما كانت الأم محرومة منها من عشرين سنة لما حصلت على حس كان في حاجات زي كذا كان في لي حاصل كان في سمعت شرفات جماعه اللي فتح حلق واللي هنجيب بترفع بالحجاب واللي كان بيصلف جماعة بيصلف بيته ده اذا صلف واللي كان مش عارف ولهذا انت بتشوف والله يا اخوان شباب كانوا جهاد جهاد جهاد الان الشين في السلسله ده مشيت الشوارع فهل الجهاد اصلا شو غير لا الذين إما كانوا في الارض ايه اقاموا الشرطه واتعزب كتاب الله ونهوا عن المنكر طبعا لما يكون الحاجات دي موجوده الحمد لله بركه اروح انا بقى اخبر راسه حيطه مشدوده ليه تبعث عم الشيخ حاضر وغيرك, وغيرك وغيرك وغيرك خلاص احلق لحيتك اعمل كده انتا في المساله فشوفوا عباره شيخ الاسلام تعليق جيد آمنت امه ازاي السبيل اللي آمنت أمة امه افدلي بهذا الحال بهذا الحال على حال النهارده اللي ينسف نفسه واللي يفجر نفسه واخد في مقابل مصلحه وان كانت لن نعاني وإن كانت فلا شك ان اكل واحد يهودي ولا اثنين يهودي ولا ثلاثه ولا خمسه في مصلحه لكن المصلحه هذه اذا ما قرنت تقارن بمصاد اعظم ولا تقارن ب بمصاد اعظم طبعاً بمفسادة أعطاً فهذه قواعد لهذا دائماً ليه إحنا نقول إن الجهاد يتبع الحكومات ويتبع الدول ويتبع الراية المميزة ليه بنقول كده؟ ليه إن الجهاد مش رعبة مش حرب عصابات؟ فإن قلت تخاذل الناس وتخاذل الحكام وكلفة فلا عليك يا الله بسرق كتاب عثما تكلتك وأمت الضعيف ده ما أكلف النبي يكلفك أنت؟ ما كلف نبي ان هو وجوبا عليه ياتي بعمار وياتي بياسر وياتي بسميه وياتي فيقتل اميه ما كلفه الله بهذا الله ما كلف ما كلف نبي المرسل النبي المنصور المعصوم من الناس والله يعصمك من الناس يبقى انت الله يكلفه بما يكون تكليفا للحاكم والحكومه ليه الانسان ف... تكلف نفسك لم يكلفك الله وترتقي بضعفك هذا لتكون دولة لماذا؟ مين الليلة كذلك؟ فإن استطعت أن تعبد ربك سبحانه وتعالى وتقيم دين الله عز وجل في الأرض ليه لثاني الحمد لله وزير. ولا هذا السلاح اللي نعوزين جاهدنا لتكون الأرض لله فمن أجل إقامتي شرع الله أنا أقيم شرع الله لماذا أدخل في مضايق تعطل الدعوة الناس من أجلها كان الجهاد هو ده الجهاد وده الجهة في سبيل الله فأنا الآن لو اخذ مني جزء من أرضي وأنا ضعيف لا تطيع ربك والإجازة إلى مصالحة أو معاهدة أو مهادنة لأعبد ربي على الأرض بقيت فيه أو بقي لي شيء من جزئها هذا اولى ولا تذهب الأرض ومن على الأرض ونفتن في ديننا, ديننا ومعلوم الإنسان بيضعف مع الحصار مع مع كذا قد يطرق الإنسان صلاة ودينه لهذا قال تعالى الذين إما كناروا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونوعا مكفل لو جدنا سبيل العبودية ونخلو لا لنقوى على استكمال استكمال الشر من تطبيق الحدود على وجه المطلوب ومن ومن ومن فلنختصر على ما نستطيع إقامته نعم ومن ذلك الاقامه على معصي الله والياس من التوبه ومنها توفي ما امر الله به من الموارد التي في توفيلك ذات الروح والدين ولما كان في نفقه في كثير هو نوع من انواع الاحسان امر بالاحسان موهوما وهذا يشرم جميع انواع الاحسان للمال كما تقدم ويدخل فيه الاحسان بالجاه والشفاعات ونحو ذلك ويدخل في ذلك الاحسان, الاحسان بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع ويدخل في ذلك قضاء شوائب الناس من تفريط المبادئ وعباده شدائدهم وعباده مرضاه وتشييع جنائزهم وارشاد قوامهم ورعايه من يعمل عملا والعلم لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الاحسان الذي أمر الله به ويذكر في الاحسان ايضا الاحسان في عباده الله تعالى وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعقل الله كأن ما تكراه فإن لم تكني في فمن اتبسط بيابي المساك كان من الذين قال الله أمهم للذين احسنوا حسنة وزيادة وكان الله معه يستده ويعيبه على كل بأموره نعم نقف عندنا القدر الله تعالى ألوح.